أوصيكم نفسي بثقوى الله واعلموا أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب وأن حياة القلوب هي قصر الأمل وأن قصر الأمل هو الاستعداد للآخرة وأن الاستعداد للآخرة فعل الطاعات وترك الفواحش والمنكرات اسمع معي وقل وردد فبأي حديث بعده يؤمنون في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهم ثم قال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 فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فماذا تريدون؟ من هول ذلك اليوم وطوله وشدة حرارته؟ فيقول فماذا تريدون؟ فيقولون نريد أن تس نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا. فيتساقطون في جفنه. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماذا تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشطبوا فيتساقطون في النار حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو هاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وَإِنَّا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا لَفَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ خَيْرٍ صُورَتِهَا الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَمَا كَذَّبُوا وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا فيكشف الجبار عن ساقة فيكشف الجبار عن ساقة فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا مصداق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سارعون فذرني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ